الوحدة الحالية عشرة الناس والأماكن الدرس السادس والستون القراءة والكتابة اولا القراءة التدريب الأول اقرأ الفقرة ثم أجب بنعم أو لا ترك ثابتون العراقة وانتقل إلى جدة هو الآن مدير الشركة في جدة ثابت سعيد في جدة مع أسرته جدة مدينة كبيرة وجميلة جدا يذهب ثابت مع أسرته إلى شاطئ البحر يوم الخميس ويقضي يوم الجمعة في مكة يذهب إلى مكة هو وأسرته يوم الجمعة صباحا تستغرق الرحلة من جدة إلى مكة ساعة تقريبا يصلي ثابت وأسرته صلاة الجمعة في المسجد الحرام ويصلي العصر أيضا هناك بعد صلاة العصر يذهب إلى بيته في جدة التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة عبد العزيز طالب كيني حضر من كينيا للدراسة في جامعة ام القرى في مكة المكرمة يدرس عبد العزيز اللغة العربية والثقافة الاسلامية عبد العزيز يحب مكة ويقضي الوقت صباحا في الجامعة ويصلي العصر والمغرب والعشاء في المسجد الحرام التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة عبد الرحمن طبيب ارتيري يعمل في مستشفى الجامعة ويدرس في كلية الطب حضر عبد الرحمن من إيرتيريا قبل ثماني سنوات يسكن في شقة جميلة في مدينة الرياض يذهب عبد الرحمن إلى المستشفى في الصباح بسيارته ويذهب إلى الكلية في المساء بحافلة الجامعة انتهت الوحدة